غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم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 الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر, بقادر على أن يخلق مثلهم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 والطالين والدين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجور غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين